وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ على أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰذَا ۖ تَمَنَّوْتُ أوتي كتابه بيمينه فيقولها أم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي في عيشة راضية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 وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ لننزيل مِربَبّ العالممين وَلووْ تَقََّلَ عَلينا بعضْضَ الأطويل لاخَذْنا منِنْه باليمين ثمُ لَ قطعنا منِنه الوتين فم مِنكُم منن أحدد عنْه حاجزين.